إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ رَبّ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّآفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون